وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِّمَن حَارَبَ اللَّهَ أَوْ رَسُولَهُ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَلَن يَنَالُوا الْكُفْرَ إِلَّا قَلِيلًا وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلف النئم وَلَا يَحْلِفُنَّ أَيَّدًا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه يُحِبُّ نِيَّةَ الطَّهُرِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ أَفَمَنْ أَسَّ تَسَبُّبِنَهُ عَلَى تَقْوَى مِنْ اللَّهِ وَرِضْوَانِهِ خَيْرٌ أَمَّنْ أَسَسَهُ بِنَهُ وَعَاشَ فَجْرُهُ فِيهَا والله غلا يمد القوم امنين لا يزالون ينامون الذي بنوا ريبتا في يَقُولُ بِإِلَّا أَنْتَ تَقْطَعُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي والدورات والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فَاسْتَبْشِرُوا بَبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ